3 استمع الى العبارات ثم اكتبها تحت الصور المناسبه لها كما في المثال بريد الكتروني صديق المراسله البرقيه ظرف رساله مكتب البريد صندوق البريد طابع ورقه الحمام الزاجل إشارة الدخان ساع البريد